مثلا ايه من اسباب مغفرة الذنوب تحري موافقة الامام عند التأمين اذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا امين فمن وافق, فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من زنبه أنا كل الأحاديث اللي أنا جبتها والآيات بحثا عن غفر له ما تقدم من زنبه عشان تغفر كل الذنوب اللي فاتت تتمسح من صحفتك تبقى صحفتك بيضة غفر له ما تقدم من زنبه مثلا قال رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من زنبه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من سبح الله دبر كل صلاة 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 وقال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهذا كل شيء قدير غفرت خطايا وإن كانت مثل زبد البحر